الرسول صلى الله عليه وسلم او الزوج عامة هو الذي يحاول قدر المستطاع انه هو اللي يحدد من يتدخل ومن لا يتدخل بلاش حد يتدخل بلاش يبقى في مشاكل دي قوانين عامة موجودة وبقول لأخونا الزوج انت رممت الميزان لازم تعدل زوجتك تكليسة صغيرة 20 سنة وبرضو مفاهمها عن الحياة لم تنضق بعد وخبرتها قليلة وبيصعب عليها وبرضه بتنكاد واضح انها بتنكاد واضح ان اهله كيادين فالمسألة محتاجة نوع من انواع التفاهم بينهم وبين بعض وفصل مش لازم يتدخلوا في كل شيء ممكن يتدخلوا في بعض الاشياء ممكن نخفي عنهم بعض الاشياء اه اعظم النساء حقا على الزوج الام لكن مش معنى اعظم النساء حقا الزوجة الزوج الام يبقى خلاص هيتتدخل في الحياة يمين شمال اعمل لها كذا ما تعملهاش كذا لا كان في فصل سيدنا علي بن أبي طالب بالمواجهة من الخلاف قد يدوب ما بين والدتي والسيدة فاطمة فصل الاختصاصات حد بيخرج ييجي بالحاجة ويعمل حاجة حتى في البيت والسيدة فاطمة لها ما هو داخل البيت هي دي مملكتها اللي بتتحرك فيه يبقى نحاول نوازن المسألة ما تبقاش سايدة ما يبقاش أي حد في الأسرة عندك بيتدخل في بيتك الستة دي مش متجاوزة كل الأسرة هي متجاوزة قاوة ومندمجة مع الأسرة لكن مش معنى كده ان كل واحد عيلقح عليها بكلمة وكل واحد حيتكلم باسلوب وكل واحد حيتبخل بشكل او باخر لا المسألة دي برضو محتاجة من الزوج ذكاء وحنكة ومحتاج ان يبقى رومانت الميزان ومحتاج ان هو يوازن ما بين الامور والزوجة كمان محتاجة نفس الطريقة مش ممكن سر من اسرال البيت الواحد يسمعه هب ده هو عارفه ده والدتها عارفه ده والدها عارفه نفس الحكاية ناحية التانية لا في ناس بتحب خ في ناس بتحب الاسلوب بالطريقة لكن لدقي الى الزوجة بقولك انت كنت عارفة الكلام قبل الارتباط ولا لا عارفة ان هو الاسرة بتتدخل في حياتك ولا لا يبقى دي حتى في حلقات الاختيار للحياة الزوجية هنوضحها أنها مهمة جداً لأن في ناس ما تقدرش تتعامل مع كل الأسرة دي كلها تداخلاً في الحياة يبقى المسألة محتاجة منا أن احنا أما نختار نحصل الاختيار لأن احنا مش هنقدر نتواجه في زوجة تحب وتعشق بقى التداخل مع أسرة الأهل تزور ده وتتكلم ده وتتناقش مع ده وتروح لده وتتكلم مع ده ويتكلموا في مشاكل البيت والكلام ده طباعة بتختلف لكن لازم أكون حساس لطبيعة زوجتي وبرضو الزوجة اللي تسألت الاولى اللي هي بتتكلم على الحياة الزوجية وعندها عشرين سنة وسنتين بقول والله يكبرت ناغي شوية حاولي تمتصي حاولي ما تعمليش خلافات على استمرار على اي حاجة بتحصل ارتضي بالامر الواقع في بعض الاوقات فوتي حاجات بشكل او باخر حاولي تودي زوجك اكتر حاولي توسك علاقتك معا اكتر حاولي ما يبقاش مجال الخلاف سعلا بينكم والدتك قالت واختك قالت معه مش ممكن يعني نروح في المقابلة يعني ويحصل ده كله لازم حد من الطرفين يحاول يوازن فما تنتظريش زوجك يوازن والزوج برضو ما ينتظرش الزوجة توازن حاول كل واحد يقوم بدوره اللي موجود ودوره اللي الجيد اللي موجود النقطة الأخيرة نقطة الصراحة في المشكلة اللي فاتت نقطة الأخت اللي بتجوزها بقالها أربع سنين وجوزها بيخفي حاجات وواضح ان في بعض السلوكيات السلبية اللي بناخدها على محمل انها سلبية وتوقفت الحياة بينهم مرة واثنين على الطلاق وتدخل احق كتير من الناس انا بلمح شيء بلمح ان العصبية بتاعة المرأة دايما بتبقى مشكلة من المشاكل تجاه الزوج وبيبقى نوع من انواع النفور من البيت وعدم الرغبة في الحوار والنقاش نحاول نقلل شوية عصبيتنا نحاول نصلح في نفسنا ونهذف في نفسنا ونذكي نفسنا ونتعلم ان مشاكلنا مش هتتحل بالعصبية وان الرجل ده بالذات ما بيجيش بالعصبية ولا مرفزة نحاول نخف شوية من عصبيتنا ونصلحها نحاول نقوم بدورنا ونشوف هو بيبقى متضايق من ايه وناثر كده ليه طيب لو هو بيسافر ويروح لاصحابه وما بيقول لكيش بس بيروح مع صحابه ندايق على البيت ومسرف برا البيت وغلطان لان خير ما ينفق الرجل خير الصدقات مكان على اهله ما فيش اعظم بعض الصلاة من ادخال السرور على اهل البيت ما فيش اجمل من ان الزوج يصرف على البيت مش يصرف على الغير ما يبقى زل القرع بيمدل برة يبقى قدام الناس فنجاري وديدي وعلى زوجته وبيته بيبقى مضيق ده بيبقى معاني سلبية جدا في الحياة عشان كده بقولك اه عندك حق حاجات، بس برضو انت لازم تقومي بدورك دايما ما بيحصل مشكلة وبتدخل فيها بطلب من كل طرف ان يقوم بدوره ما ينفعش واحد بس هو اللي يقوم بالدور وما ينفعش نلقي بالتهمة على اللي موجود واضح ان في ضغط في الاتصالات رحاخد التصالي الاخر السلام عليكم السلام ورحمة وعليكم السلام, سلام السلام. سلام عليكم كلام حضرتك جميل جدا بس في الواقع يعني بيبقى في ساعات كده ايه لا انا ما سمعتش بداية المكلمة ممكن حيث تبتدي بيها تامي أم... كلام حضرتك جميل بس الواقع نفسه ان احنا انا, أنا بجد بقى عملت كتير جدا من اللي حضرتك قلت وانا متجوزة بقالي سنتين ونص من اول صهر او يعني من من على طول ظهر بقى على طول كده يعني اكنك مش المفروض نبقى ذنة ود ولا محبة ولا رحمة ولا اي حاجة م. حتى انا من النوع هو جوزي شوية بيحب الفلوس حبتين واحنا كلنا بنحب الفلوس انا ما بقولش <تصفيق> ما بقولش لا <تصفيق> كلنا بنحب الفلوس بس مش نحبها لدرجة ان احنا نجدد لسببها صح الكتب ده يعني صح. اكتر ما نبقاش بنصلي ونقرأ قرآن ونحفظ قرآن وفي صح. الاخر نجدد صح طيب الكتب اخرته ايه انا واحدة من الناس جوزي ما كانش نفهمني بيدخلوا ايه او ما بيدخلوش ايه وانا ما بسألش مدام انت عامل الحاجة على قد ما احنا عارفين ونعيش مفيش مشاكل ايه لو في حاجة التزامية المفروض تتعمل وما تعملهاش وت... وتجدب ان انت مش قادرة تعمل اشعر الظروف المدية وعملها انا علشان حاسة ان جوزي مش معاه فانا بقضي في البيت مش مشكلة لكن لما اكتسب في الاخر ان انت محوش بالالفات وانت مضيق علي ومخليني انا استلف على مرتبي علشان ان انا اعمل الحاجة نفسي فيها وان انا كنت لسه حامل ومخليني حتى يعني قدام اهلي ان يعني حتى تخلي مرة من المرات ما يبقاش معايا والله ولا سلم واقول له يعني وإحنا بيننا وبين بعضينا قبل ما ننزل لو سمحت الديني حاجة امشي بيها لان مرتبي خلص المرتب قليل مش بيكفي مخليني انا موصلاتي عليا اكلي عليا شوربي عليا لبسي عليا وده مش من حق ربنا ومش من ربنا ما قالش كده والمعروف ولكل الناس اللي عارفة ربنا ان كسوتنا على الزوج واكلنا وشربنا عليه لما انا ما بقاش عارفة عنه حاجة مش مشكلة لكن لما تيجي قدام بابايا ويقول لي خليه هو اللي يصرف يسرف خليه هو اللي يديكي يعني انا لما اقوله بيني وبينه ويقول لي معايش وينزل حتى جنيه طيب امشي بين مواصلات ايه يقول لي أبوكي اللي يعمل أنا بقول لحضرتك كده علشان حضرتك بتقول إننا إن إحنا ما ندخلش حد لكن لما تحصل المشاكل قدام أهلي والكلام اللي, اللي عامل زي ما يكون بيحدث وشي دبشي كده قدام أهلي وأنا أسكت بأسعر فروض ده أقول إيه في الآخرة اكتسب إنه هو محوش ألفات ومش عايز إنه هو يجيب حتى الحاجات الضرورية لابنه اللي جاي إيه إلى الآن يخليك كده تحس إنه لما تمشي معاه في الشارع ما فيش عصير مثلا انت ماشي ما فيش المواصله لا تمشيها الحاجة ما ينفعش تتجادس يسيبك لحد ما تمشي بيشبش بالحمام الحمام معلش أنا بتكلم يعني هو بخيل للآخر؟ الحمد لله لا أنا بسال بخيل من الاخر الحمد لله لا هو بخيل أيوة اه بص بس انا بسال على المعنى انت حضرتك بتقولي بيحب يعني دي معنى اتفضلي كملي بس كده يعني انت لما يبقى معاك تجيب لي نفسك في, في الأعياد اللي إحنا مرت علينا إيه عيدين أو ثلاث أعياد من ثلاث ما تجوزنا لما أنت تروح تنزل تجيب لنفسك بالغيرين والثلاثة وتقول لي أصلا أنت المفروض تجيب أنت من معاك عشان أنت بتستغلي ماشي مفيش مشاكل وجيب أنا عشان حسن مرتقه على قده وفي الآخر أعرف أن أنت بيدخل لك فلوس تانية من حاجات تانية وتحوشها أنت ألفات واكتشف أنا كده يوم ما ولدت في المستشفى تروح انت الفلوس ت وانت مقفل لو... يعني حضرتك عارف انا عدت يومها قلت له ايه وانا معرفش ان هو معاه ان انت بص انا معايا يعني مبلغ ان نكمل انا وانت نسترك ونجيب لابننا نذبح لا ده انا ما عايش ومش هينفع و... وصدقت ومفيش مشاكل لما انا اكتشفت بقى اعمل ايه ولما تدخل الاهل ان انا خلاص اصل الكتب للدرجة ان نمسى هم تدخلوا عشان الظروف المادية دي مش عشان الظروف المادية أنا, انا الظروف المادية هستحملها لاننا ربنا الحمد لله بيفتح على الواحد مش بيسيبوا كده تدخلوا ليه بقى تدخلوا لان قدامهم خ... قدامهم يعني حصل الاشكال لوقت اتنرفض عليك او اتعافض عليك قدامهم انا يعني معايش و... و... و... وخلق اخويا يجيب اكلي في المستشفى ليه ليه طيب. لا خلاص انا يعني هقول لك <تصفيق> طبعا دي حاجة أنا بص انا هاخد المشكلة زي ما بتتقلي بس عشان البعض يبقى واضح قدامه المشكلة احنا العهدة على الراوي خلاص بس دي مشكلة مهمة قوي لان فيها ابعاد مهمة هناخد اتصال ونرجع لها ان شاء الله للمشكلة موجود السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام عليكم وبركاته فضلي فان ازيك يا دكتور يه للحمد لله يا رب العالمين بخير حالة فضلي دلوقتي انا عندي مسكيلة حضرتك كبيرة شوية كبيرة شوية او انا متجوجة بقلي 4 سنين 4 سنوات او ورست من والدي مبلغ من المال مبلغ كبير يعني م. انا جوزي هو قريبي اه ابن عمتي يعني ورست مبلغ من المال من العيلة يعني او من العيلة مم. ودلوقتي حضرتك انا لما وريت له المبلغ دوت قال لي هو عنده قطعة ارض فقال لي انا عايز يعني ابني على قطعة الارض دي عايز ابني بيت بفلوسي على قطعة الارض بتاعته فقلت له عشان اضمن مستقبلي يا ريت تكتب لي يعني قطعة الارض بالبيت اللي على باسمي يعني عشان دي فلوسي انا مضمنتي بكره في ايه فرفض وقال لي انت عايزني اكتب لك ارض ابويا ومش هقدر طيب يعني اختصري في المشكلة وبعدين حصل ايه يعني اصلا قررت ان انا اشتري شقه يعني اشتري شقه ليا باسمي مم. طبعاً زورت من قوية وضحق ليه فابتجت بقى المساكل وابتدى ان هو ما يكلمنيش في البيت وابتدى ان هو يعملي معاملة وحشة. ياخد موقف منك عشان انت ما محتلوش ان هو يبني البيت على ارض والده صح؟ بالزبط من الاخر كده بالزبط, بالزبط يا فاني بقت العيسة وقتة جداً وبقت الحياة صعبة جداً آه. وانتهت في الاخر بضرب وسكيمة ويعني بقت الحياة يعني خلاص يعني هو الأول كان بسياسي بس لمجرد ان هو ياخد فلوسي لكن بعد ما قلت له ان انا مشهرني البيت وان انا هسكري فقب اسمي رفض ان انا يعني بقى بقت المعاملة وحسة يعني خلاص ما بقى اسمي بسياسي خلاص المعاملة تغيرت تماما وبقت الحياة صعبة جدا ودلوقتي في مشاكل ومشارفة انا اعمل ايه ويعني الحكاية وقفة ممكن توصل للانفصال كمان يعني yeah. الحياة خلاص لأي صعبة يعني فأنت هتعمل إيه حضرتك وعايزة هذا تفيدني في الموضوع ده إن أنا برضو مش عايزة اشتري على حد يعني مش عايزة أقمستريه طبعا ما سألت سؤال غريب شوية طرأ على ذهني دلوقتي معلش بعيد عما شكلك لو الزوج ده اتضح إنه هو مريض مثلا أو عنده مشكلة صحية أي إن كانت المشكلة الصحية دي أيوة طبعا وهو لا يملك مسائل العلاج مثلا هل كادت عدي تقع في جنبه أو طبعا هفعل طيب شكرا شكرا أنا على حضرتك طبعا هقول لكم حاجة يعني عشان بس نبقى واضحين طبعا معروف تماما انا هبتدي بالمشكلة التانية قبل بخل الشخصية الاولى بالقطع الخلافات اللي بتحصل المادية داخل الاسرة كتير خلاص وبيحصل مشاكل كتير جدا في مسائل الديني ما تدينيش بيحصل ما بيحصلش قد تساعد الزوجة الزوج ماديا ما فيش مانع والعكس بالعكس لكن برضى نفس الزمة الماريية للمرأة منفصلة عن الرجل تماما واربأ بالرجال اللي اسمهم رجال الناس اللي عندهم رجولة ومروءة وقوة وشهامة انه ما يقربش من القرش بتاع مراته ابدا لان لها معنى من معاني الرجولة والمروءة اللي بتقضي من الرجل دائما ولا تنسوا الفضل بينكم خلاص بما انفقه فاخدوا بالكم دايما تبقى ايد الراجل الراجل الراجل مش الزوج عليا دايما على زوجته مفيش فيش منع انها تساعده او هو يساعدها مدام في طراضي وحياة زوجية بل بالعكس احسب اني اعرف شخصيات وقفت على رجليها خلاص وبتعترف بالفضل لزوجته في وقت من الاوقات ان هو الراجل ده استطاع بمال زوجته انه يصل للمرتبة دي وما بيكسفش ان دي ساعدتني لان الطبيعي في الاسرة المسلمة الطبيعية الانسانية انه يساعدوا بعض بس بردة نفسي من غير ضياع حقوق من غير ايه؟ حقوق يعني تاخد من مراتك فلوس او شابكة او معرفش ايه او الكلام ده وسلام عليكم وعليكم السلام ودوش الضيف ده حق ودين عليك يوم القيامة حترنده وبالتالي من الرجولة والمروءة وحاجة كده تحس انك انت راجل بجد يوم ما تكون بتنفق على بيتك وبتنفق على بيتك في حدود امكانياتك ما بطلبش اكتر من امكانياتك لان ضد اي زوج وضد اي زوج بيضغط نفسه ماديا ويتعصر في الحياة اصلا وعصلاها محتاجة كذا او انا عاوز اعيش في مستوى كذا عيشك على ادك وحاول قدر المستطاع انك انت تنفق على بيتك وتوسع على بيتك جمال الراجل في انفاقه على بيته انه هو صاحب الامر والنهي باعتها هو صاحب السلطة والقوة اللي موجودة لكن إنه ياخد مال بغير حق ده ممنوع ما ينفعش آه هو بيتبع أسلوب آخر بقى اللي هو أسلوب التبكيت والتمكيت والكلام ده لا المسألة دي مسألة أصلا للأسف هي مسألة غير مقبولة تماما غير مقبول تماما الضغط على الزوجة إنها تدينه فلوس أو غيره أو الكلام ده لمجرد إنه يبني بيت لو مريض وانا سألت ليه الزوجة دي الكلام على الملأ وقدام المشاهدين لو الراجل ده مريضه معهوش هتقف في جنبه ولا لا اه, اه هتقف في جنبه وده الموقف الطبيعي لاي زوجة جنب جوزها تقدر ان شاء الله تكوم زي ما بيقولوا في قصة هي وقفة جنبه وبتنفق اخر مليم عليه لان ده زوج له حق من الحقوق في وقت من الوقات الوحدة حتى تتصدق على زوجها وارد ان إحدى نساء الصحابة جاءت بتفتأذن الرسول الزوج ده ممكن يدينه صدقة ولا ما يدينه صدقة فكان الزوج محل صدقات في بعض الأوقات يبقى المسألة محتاجة منا قدر من من المفاهيم وقدر من المفهوم لا المسألة دي مهمة جدا جدا جدا جدا يا رجال يا رجال يا اللي عندكم يا اللي عندكم رجولة لو عندكم كذا خليكم دايما على هذا المستوى العالي جدا من الانفاق عالي جدا من العطاء اذاك دايما بتبقى مرفوعة عن فلوس زوجتك ممكن تطلب وتستأذن وتعمل واذا تدينتم بداية ان عليها كذا وليها كذا وعليها كذا لانه يوم ما الواحد يتوسى هيسأل يوم الايام عن الموضوعات الحاجة التانية دايما الزوج مصدر العطاء والزوجة مصدر عطاء لكن الزوج اولى بالعطاء من اي حد تاني ايا كان المفهوم وايا كان المضمون اللي موجود علينا ادي نقطة وحنرجع لاخونا بخير بس في اتصال اخر ده يعني هعتبره اخر اتصال في الحلقة وبعد كده نكمل حلقتنا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي فن معكم ومصطفى اتفضلي فن لو سمح انا جوزي متوفي من شهر اهلو اي فن اتفضلي فبعدين فانا عرفت الحاجات بعد ما مات ان هو كان عينا لاخته عليا ايه واحنا لاخته اه وهو كان زوج مثالي جدا طول الوقت والله طب كويس الحمد لله كان حنون الحمد وعطوف الحمد لله و... وأنا كنت بحبه فوق الوصف يعني بحبه جدا يعني معايا منه ولد 19 سنة ومعايا منه ولد 14 سنة أيوه. هو متوفى بقاله شهر أنا حتى مش قادره انسى لغايه دلوقتي من حنيته عليا وحنيته على أولاده وبيت وساعدني في أكله ويساعدني في حاجة يلاقيني تعبانة يقف جنبي الانسان فوق الواف فجد في يوم من الأيام أخته قالت لي ان هو اشتكالي منك فمش مصدق أنا يعني لغد الوقتي مش مصدق ان هو اشتكالي مني حصلت مشكلة دانة ان هو كان منطوي كده على نفسه لمدة شهر وانا بقيت كل شوية سأله فيك ايه حبيب مالك قل لي فيك ايه ما ينفحك كده الولد يمتحن العيال بيمتحنه قولي فيك ايه ما كانت شبير بيقل فهي بتقولي قال ان هو استكالي منه مده نمس مش عارفة يعني ايه نوم مش عارفة يعني ايه حياة مش عارفة يعني ايه حاجة مش عارفة انتبه لأولادي أصدقها ولا أصدق مين مش عارف مش عارفة قل لها بريدك طيب خلاص يعني يا ربنا يكرمك يا رب كده ايه وي... بادعينه بالرحمة بادعينه كده الرجل ده انتي ده انتي ده انتي اثرت في نفسية حتى كل المشاهدين ونفسية يا شيقة بكلامك على الرجل الطيب ده ربنا يعني يسكنه فتيح الجناتي ان شاء الله ويجمعكم في الفردوس الاعلى من الجنة بجوار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طبعا يخلنا يعني ايه رأيكم طبعا لازم تتجاوزي طبعا دي حاجة الرجل ده كان محب كان كريم خير بتصوري بالخير أنا يعني أنا أنا بأسعد حقيقة وبيهتز قلبي كلما سمعت زوجة بتقدر زوجها وتتكلم عليه باحترام لأن أصبحت عملة نادرة أن تتحدث الزوجة على زوجها والعكس بالعكس على فكرة بمستوى عالي محترم في الكلام أنا وحي هذه الزوجة يعني يعني وتذكرني بأم سليم وأبو سليم يعني أما كانت أم سليم تقول مللي برجل مثل سلام أبو سليم أبو سلم يعني مين حي حي ببقى زي ويتقدم لها يومها أبو بكر وعمر فلم ترتضيه لا أبو بكر والعمر ليه لين زي أبو سلمة أبو سلمة مختلف شخصية مست يعني الزوجات اللي بتحفر في قلبها مكانة الزوجة دي دي تبقى الرجل ده بيبقى فعلا يعني احسبه إن هو بني آدم صالح وبني آدم قييس أنا هقول لحضرتك لك حاجة تصدقه وما تصدقه دي مسألة أصلا ما بقتش في طي دلوقتي الحسابات مفيش مانع إن إحنا نعفو ونصفح ما كان الوضع ما كانت اخته بتقول كلام او متغذى منك في حاجة او متضايق منك في حاجة او هو قال خلاص بقى هو في دار اخر فمحتاجين ان محتاجين مغفرة محتاجين تغافر محتاجين نبقى مع بعض بشكل جميل بس انا بجد يعني النهاردة في كام اتصال كده مؤثر يعني ربنا يكرمكم يعني انا بجد محترم جدا الزوجات اللي اتصلت وخصوصا الزوج الأخيرة دي يعني أنا ربنا يسعدك ويكرمك وربنا يصبرك إن شاء الله وربنا يعني يجمعكوا كده في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة مش بس الفردوس الأعلى من الجنة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدعيله وربنا يكرمك وعدي بقى وما تعوديش بقى خذ العفو أمور بالعور يعني خلاص بقى خذ العفو خلاص عدي عديها ده زوج وربنا يعينك على اللي انت فيه ويعينك على المسئولية بتاعة الولدين ويعينك في الحياة المستقبل ويريد تعلمي أولادك حاجة مهمة جدا إن أبوهم كان بني آدم كويس مهمة جدا يعني حلو قوي إن الأب والأم يغرسوا دايما في أبنائهم إن أبوهم ده بني آدم كويس وإن الأم دي كانت حاجة كويسة وعلى فكرة قيمة الأم دايما بترتفع كلما تحدثت عن الزوج بشكل جيد وقيمة الزوج بيرتفع أما يتكلم على زوجته بشكل جيد عمرها ما بتقلل في قيمة حد من حد ده كمان بال... ب... ليه أنا أنا ليه أنا ختمت بالمشكلة بتاعة البخيل ده الشخص البخيل اللي قالت عليه الزوجة إنه بخيل شوية حريص شوية ما بيتكلمش أولا لأن الزوجة بتقول إنه هو مهما معهوش ما فيش مشكلة أنا ما عنديش مينة اعرف جنب جوزي والبس شب شب معرفش ايه واعمل ايه وبتتكلم انها يعني حامل وحطته واخوها هو اللي جاب لها الاكل يعني مش الزوج اللي تحرك وجاب لها الاكل او العشاء اللي موجود يعني معنى من المعاني من الزوجات اللي محتاج اكسس عليها حاجة مهمة جدا ان هي دي الزوجات اللي احنا محتاجينهم وقفوا جنب ازواجهم بشكل كبير وقفة معاه اللي عاوز اقوله هو بخيل خلاص طبحت الصورة خلاص وهو ما بيقول ما معهوش وهو بيقول كذا هو غلطان وقلت لكم ان انفاق الزوج على بيته ده اعلى المراتب بالعكس ده في ازواج ما بيحسوش بقيم معينة ايما كانوا محرومين منها وخصوصا قيمة انه يبقى سخي عشان كده بيقول رسول الله عليه وسلم الجنة دار الاسخياء دار السخي اللي بيدي مش فلوس بس لان البخير بيبقى بخير في عواطفه وفي مشاعره وفي عطاءه وفي إمكانياته وفي غيره الحاجة الثانية لازم أشوف إننا أولادي لابسين أحسن لبس بس مش غصب عني في إمكانياتي ومتستمتعين زي ما أنا بستمتع وعايشين زي ما أنا بستمتع كويس قوي من الزوجة بتقولها بقونفق لآخر مليم موجود لكن وحش قوي من الزوج يكون معاه ويقولها روحي استلفي أو روحي دبري أو روحي دبقي أو روحي عملي أو روحي صريفي بتمس من الرجولة كتير وتمثل من المرؤة كتير لكن انا نصحت لحضرتك انه مؤكد كان في واحد ساعة الارتباط من سنتين ونص او من اربع سنين بالشكل ده انه كان باين في هداياه مش كده كان باين في عطائه مش كده كان باين في طريقته مش كده لازم نفهم ان في ازواك طبيعتهم كده وبساعة ما نتكلم على الاختيار هنتكلم على الاختيار مسألة ان انا بتكلم بطريقة ممكن تكون جميلة بس مش وقعية لا انا عادة قاليت على نفسي في فأي برنامج بقدمه سواء كان ساعة التربية ودلوقتي إننا نرد الناس لأصولهم ممكن المجتمع اللي احنا عايشين فيه مجتمع تدخلت فيه أمور كثيرة وقيم كتيرة وعادات كتيرة وأساليب سلبية كتيرة وتغيرت طبع الرجال والنساء والأباء والأمهات لكن أنا وظفتي أن أرد الناس إلى الجدة والصواب كن إن أنا بقول كلام ممكن يكون كلام شايفينه غير واقعي دي مسؤولية كل بيت من عرضا يخليه واقعي مسألة تدخل الأسر في البيوت دي مسألة في إيد الأب... زوج وزوجة مسألة إن يبقى البني آدم يفتح على بيته شوية لإن الجنة دار الأسخياء يبقى أنا أقدم لزوجتي ودي أولادي دي في إيدي الزوج إن الزوجة تقف جنب جزها دي مسألة محتاجة من كل منا إن احنا نتغير ونبدل عشان نقدر نتعامل مع المواقف بشكل جيد وبصورة جيدة وبأسلوب جيد عشان كده عشان كده يعني المشاكل النهاردة انا كنت بتكلم على منهج من المناهج عاوزين ناخد المشاكل بتاعة الاسرة بشكل او باخر بيطالب علينا مشاكل فعلا سنتين ونص اربع سنين واحدة بتقول لي عبطلق والتانية بتقول لي معرفش عاملة ازاي والوضع عامل ازاي في خلل ما دي مش كل البيوت دي بعض البيوت لكن في خلل ما محتاجين ان احنا نيجي على نفسنا سنتين ونص او سنتين في الحياة الزوجية لا محتاجة منهدة حبيتين لسه محتاجين التجربة تسقى اكتر محتاجين نسمع اكتر محتاجين ناخد خبرات الناس اكتر محتاجين نعرف ازاي نقدر نتعامل مع ده لكن مفيش مانع ان احنا نقعد مع الزوج مرة تانية ونتناهم المصروف بتاع البيت عامل ازاي وانا هانفق على البيت عامل ازاي والوضع عامل ازاي وهي دي ظروفي ودي امكانيات اللي موجودة بشكل او باخر عشان نقدر نحكم القضية ممكن يتدخل حد من الاهل اه بس انا ارجو عدم تدخل اهلك لانه اهلك عارفين ان الراجل ده يعني ماسك شويه وحريص شوية وكده هاتي واحد لا هنا ولا هنا بس بني ادم مشهود له في المكانه بتاعتكم نائب مجلس الشعب ولا عضو من الاعضاء اللي هم بارزين في اي حاجه ممكن يكون اخ من اخواننا اللي هم ناس يعني عاقلين ممكن يقعدوا ويتكلموا ونقعد ونتفاهم في الجنه مش فضيحة بين الناس مش مش حوار بين الناس وحتى في كلامك عن زوجك وباكدها معلش تاني وثالث ورابع وخامس بلاش نلهش لحمه بعضه لان ده اسلوب وسلوك للأسف يترك اثاره السلبية طول العمر بعد كده في الحياة الزوجية حتى وانتراضه بعد كده وعاشوا حياة سليمة بيفضل دايما هذا الاسلوب مؤثر في نفسية الزوج ومؤثر في نفسية الزوج انا اشكر كل المتصلين وفي اتصالات اخرى يعني كتيرة جدا محتاجة ساعات وساعات وايام وشهور عشان نقدر نستقبلها ولكن برجع لبداية حلقتي ان حتى المشاكل فينا ممكن تدي تجربة ممكن تدي خبرة ممكن تدي نوع من أنواع الأهداف المشتركة وتوحيدها بقى أن احنا نعيش عشان نرضي ربنا السلبيات والإيجابيات بالدام داخل الأسرة يعني في حاجات تانية كتير من فوائد هنستكملها في الحلقة الجاية يوم الحد الجاي الساعة 8 ونص إن شاء الله بتوقيت القاهرة آمل من الله تبارك وتعالى وده آمل أن بعد شهور وبعد أعوام لو أمد ربنا سبحانه وتعالى في أعمرنا وفي حوارنا وفي الساعة اللي بنقدمها لآدم وحواء ان نحاول نرجع للأصول مرة تانية أصول الإصلاح أصول التفاهم أصول الكلام أصول الحياة الزوجية نرجع للعادات والتقاليد والعرف المحترم بين الناس ونرجع للأصول الدينية الطبيعية اللي موجودة بقول الكلام ده وانا بستخلص من الحلقة ان اي بيت فيه مشاكل وزي ما انت شوفتم فيه مشاكل كتيرة جدا لكن محتاجين بعض النقاط وبعض الامور عشان نقدر نساعد في حل كتير من المشاكل لو افتقدناها البيوت بتبقى في مهب الريح وللأسف ممكن في مهب الريح وتنتهي للاشيء شيء محدش هيرضي ده وميزار ربنا سبحانه وتعالى عادل وهو الحسيب اللي حسبنا كلنا على حياتنا اسأل الله تبارك وتعالى العلي القدير ان يهب لنا من ازواجنا وثرياتنا قرة أعين وأجعلنا المتقين إمامه وأسأله جل سبحانه أن يملأ بيوت لمودة ورحمة وسكينة وطمأنينة وسعاده ورفعة وهناء استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي اللي خلقتنا من نفس وحدا وأمرتنا وبتحبنا نكون